أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخل الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخعون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 هر كم يجمكم أَ ييعيدكم في من التي وَلا تُسلع إًا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 قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٍ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ أن لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَذِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَنزِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 وَمَنْ شَاءَ أَن يَكْفُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفقا.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 حلَّونَ فيِيهَا منِن أسورَ منِْ, من ذهببَ وَيدسونَ فيِيياابًا خدْر مِ سُدُس وَإتَبلرقُ متكئينَ فيِيهَا على الأراءائِك نِعنَّ السَّوابُ وَحسونَ متَ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 دارني انا اقل منك ما لو ووالدا فعسى ربي ان ياتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعلبوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لعال الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها.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 بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَدَأَ لَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِرًا الْمُضِلِّينَ عُدًّا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا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 إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحقوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا وَمَن أَعْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِلَّا أَن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 وعيدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلََّا جوجَا قَا لِفَتَهُ آتنا غدَ أنا لََ لَقن مِن سقَنَ هذا نَ صَبَ قالَا أرأيتَ إِذ أَونا إ الصخرَةِ فَإِنّ نَنسيتُ الحوت وَم أن سَانه إَّ الشطانُ أن أذكُرَ قتخَذ سَبِيلَهُ في البَحي ع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 أو قل حتى إذا لقي غلاما فقتله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 فأردنا أن نبدل لهما ربّهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 قال ما مكنني فيه ربي خير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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا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 فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا